الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يؤذل فلا هادي له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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم, عظيم ولخطب جسيم ألا وهو عبادة رب العالمين قال سبحانه وتعالى في آي الذكر الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما خلقنا الله عز وجل الا لطاعته طاعته وما اوجدنا الا لعبادته سبحانه وتعالى تعالى وكل ما دون ذلك من الدنيا دنيا من اعمالها واموالها وغير ما فيها فيها ينبغي, ينبغي أن يكون سلما الى الاخرة, إلى الآخرة ومطية إلى طاعة رب البريات سبحانه, سبحانه وتعالى فإن الدنيا لا ينبغي أن تتخذها هدفا ولا ينبغي أن تتخذها غاية تحشد إليها كل ما تملك من جوارحك بل ينبغي أن تجعل الهدف والغاية هو طاعة الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا لا يخلد فيها إنسان فكلنا نموت وكلنا يرحل عنها شاء ذلك أم أبى فإن الدنيا إن أضحكتك يوما أبكتك أياما وإن أفرحتك يوماً أحزنتك أياماً وهي مع ذلك مجرية المدامع ومفرقة المجامع ومزرعة المصائب ومشرعة النوائب فعلى ما نركن إليها وعلى ما نرضى بها وعلى ما نجمع جوارحنا وقلوبنا عليها لا يفهم, يفهم من كلامي كلامي أني أريد من الناس أن يضر أعمالهم وأن يتركوا أشغالهم كلا ليس هذا هو المقصود فإن الإنسان حتى تستقيم له حياته ينبغي أن يكون بين يديه لعاعات من لعاعات الدنيا حتى يستقيم أمره ويتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى إن الأول, الأول من الصحابة رضي الله عنهم. الله عنهم ما كان عندهم أموال وزراعات وتجارات وأشياء من الدنيا رغم ما يقول البعض بأنهم كانوا قوما فرغا ما لم يكن لديهم زراعة ولا تجارة ولا أموال انظروا وتأمدوا معي إلى رجل كابي بكر رضي الله عنه أبو بكر كان امرأ تاجرا كان يتجروا الأسواق يبيع القماش حتى أنه لما بوى على الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ثاني يوم إلى السوق يبيع ويشتري فقال له الناس يا خليفة رسول الله أنت تجلس تبيع في الأسواق وأين إقامتك على شؤون المسلمين قال وعيالي قال له نجعل لك راتبا من بيت مال المسلمين على أن تتفرغ للمسلمين ولشؤونهم فإن سألتم عن أبي بكر فمن أبو بكر أبو بكر ثانياً اثنين ضمه في الغار أبو بكر رضي الله عنه وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفته من بعده وهو وزيره وهو في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة بل اتأملتم إلى الرجل الثاني عمر رضي الله عنه عمر كذلك كان لديه أموال وتجارات وكانت له تجارة يتشارك فيها مع أحد إخوانه من الأنصار وكانوا يقتسمون أيامها يخرج عمر إلى العوالي يبيع ويشتري ويجلس الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقيان في آخر اليوم فيخبر الأنصاري عمر بما نزل من القرآن والوحي فإذا كان اليوم التالي صعد الأنصاري إلى العوالي وجلس عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم فإن سألتم عن عمر فمن عمر عمر عمر هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بعد أبي بكر وهو خليفته الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه وهو صهره كذلك. كذلك وهو رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه الشيطان سالكا شعبا أي طريقا إلا واتخذ شعبا آخر أي الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في الجنة بل الرجل الثالث في هذه الأمة عثمان رضي الله عنه عثمان كان من أغنى أغنياء الصحابة وكانت عنده أموال وتجارات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وابتنى المسجد وكثر المسلمون وضاق المسجد على المسلمين فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال من لرجل رجل يشتري, رجل يشتري مربض بني فلان, بني فلان, فلان قطعة أرض كانوا, كانوا يدخلون فيها أو كانت حظيرة, فلان فلان حظيرة للأغنام, للأغنام من يشتري, يشتري مربض, مربض بني فلان, فلان فيوسع, فيوسع به المسجد, في المسجد ويغفر الله له فاشترى عثمان رضي الله عنه هذا المربض من ماله فوسع به المسجد على المسلمين. بعدها, بعدها لما قلت, لما قلت المياه, المياه العذبة في, في المدينة, في المدينة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بئرا كانت ملكا ليهودي وكان يبيع الماء على المسلمين وابن السبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من رجل يشتري بئر رمى ويغفر الله له, له, له فاشتراها عثمان رضي الله عنه, عنه من ماله. بعدها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة يشتبوه وكان وقت شدة حر وقلة ثمار وقلة نفق في يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لرجل يجهز هذا الجيش من ماله ويغفر الله له, له فجهز عثمان رضي الله عنه الجيش من ماله فإن سألتم عن عثمان فهو ذو النورين الذي تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل جل تستحي منه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل تستحي منه الملائكة بل إنه في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان في الجنة بل انتأملتم إلى رجل كعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف هذا كان امرأا من من المهاجرين هاجر من مكة إلى المدينة ما يملك من الدنيا شيء أبدا فبينما هو كذلك بعدما هاجر آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فأخذه سعد بن الربيع الأنصاري إلى داره وقال يا أخي هذا مالي لك نصفه وهذه داري لك شطرها فقال له لا يا أخي بارك الله لك في مالك ودارك ولكن دلني على السوق خرج عبد الرحمن بن عون باع واشترى حتى صار من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنه حتى أنه بعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهور قلائل اهتزت يوما جدران المدينة فسأل الناس ما الخبر قالوا احدى قوافل التجارة عبد الرحمن بن عوف، فهذا هي الف بعير الف جمل محملة بشتى انواع الامتع والبضائع جاء تجار المدينة, المدينة, المدينة يساومونه عليها, المدينة عليها, عليها حتى أوصلوها إلى ألف, الف دينار أي ما يساوي الآن الآن مليون, مليون جنيه ذهبيا. قال عندي من يعطيني أكثر من ذلك, من ذلك. قالوا لا نستطيع لا نملك أكثر مما قلنا لك قال عندي من يعطيني بها عشرة قد جعلتها لبيت مال المسلمين ثم أمر بها فأدخلت إلى بيت مال المسلمين بأعمالها وعطابها وإن سألتم عن عبد الرحمن بن عوف هو رجل في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. في الجنة إذن القوم كانت لديهم دنيا, دنيا. كانت عندهم أموال كانت لديهم تجارات وكذلك زراعات لكن ما الذي جعل هؤلاء القوم يستقيمون على طاعة الله ويستقيمون على أمر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم بشروا بالجنة وهم أحياء يدبون على الأرض, على الأرض. السبب أيها الأحبة الكرام،, الكرام أن القوم كان لديهم عقل, عقل. وفقه لم يدخل الدنيا في قلوبهم، وإنما كانت الدنيا في أيديهم، فلم يفرحوا على ما على ما جاءهم منها، ولم يحزنوا على ما فاتهم منها، بل إن منهم والله من كان يحزن ويهتم, ويهتم ويغتم إن فتحت عليه الدنيا ويقش على نفسه أن يكون قد فرط أو ضيع أو عجى. يتله طيباته, طيباته في حياة الدنيا عبد الرحمن بن عوف هذا أيها الأحبة الكرام كان يكثر الصيام فقدم إليه فطوره يوما فنظر إلى شتى أنواع أطعمة ثم قال لقد قتل حمزة, حمزة وكان خير مني يوم وحد وقتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني وما وجدنا معه إلا قطعة من خميصة أو قطيفة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدى رأسه وما أراني إلا قد عجلت لي طيباتي في الحياة الدنيا ثم بكى وانتحب وقال لأهله ارفعوا عني طعامكم وما ذاق الطعام رجلٌ, رجل كطلح ابن كطلح عبيد, عبيد رضي الله عنه, يبقى عنه, يبقى عنه, يبقى عنه أحد العشرة, العشرة المبشرين بالجنة بيبقى كذلك بيبقى دخل يوماً, يوما وبه من الغم والهم ما الله به موح عليم, موح عليم دخل على, على امرأتي, على امرأتي فقالت لهم رأته ما لك؟, ما, لك؟ ما لك أرابك منا شيء هل أغضبناك هل أزعجناك, هل أزعجناك؟ فقال لها لا والله, والله ولنعم زوجة المرء المسلم أنت ولكن, ولكن اجتمع عندي مال كثير وما أدري ماذا أفعل بهذا المال الرجل يصيبه الهم والحزن أن الدنيا قد اجتمعت عنده وجاءته تحت قدميه يغتم لأن الدنيا جاءت ومنا من يطير قلبه من فرحاً, فرحاً, فرحاً ويهيم طلباً فرحاً إذا حصل ألف, ألف أو, ألفي أو ألفي أو ثلاثة آلاف جنيه لكن القوم لك. عليم أن المال مال الله عز وجل أن المال مال الله سبحانه وتعالى وأنهم مستخلفون فيه وأن الله عز وجل ناظر إليهم ماذا يعملون به فاستعملوا هذا المال في طاعة الله وأنفقوه ي... لأن يكون مطية إلى الجنة لن يستعملوه في التفاخر ولا في التكاثر ولا في ازدياد الزينة ولا في الاستعلاء والتعالي على عباد الله ولكنهم استعملوه في طاعة الله حز وجل فقالت له زوجه المرأة الصالحة أرى أرى الترسل إلى فقراء يهلك وعشيرته شيرته فتقسم هذا المال فيهم فقسم في صباح يوم أربعمائة وخمسون ألف حتى تطمئن نفسه ويرتاح باله هكذا كان القوم هكذا كان القوم لم تكن الدنيا في قلوبهم لذلك انطلقوا في طاعة الله ولم يتعثروا وإنما انطلقوا كالذين يركبون أفضل أنواع جياد أما الذي أدخل الدنيا في قلبه يتعثر ويقع ويقوم ويتعثر ويقع, ويقع ويقوم لأن الدنيا إذا دخلت القلوب أفسدت على الإنسان دنيا وآخرة وآخرة فإن الدنيا إذا دخلت دي القلب دي أيها الأحبة دي الكرام ضيعت دي العلم والمقصود بكلامنا بمعنى العلم, دي العلم دي هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة والسن فإن كلمة علم, علم ما أطلقت في الكتاب والسنة أي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على أمر واحد ألا وهي علوم الشريعة أما علم الفلك والهندسة والفيزية والكيمياء والطب وغيرها من هذه العلوم الاحتمالية قال الله عز وجل عنها في كتابه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فليس في حقيقتها علم وهو إدراك الشيء على حقيقته ولكنه في حقيقته علم ظني يقوم على الاحتمالات والنظريات التي تثبت اليوم وتنتقد غدا فإن الرجل إن كان حاملا لعلم الكتاب والسنة وتطرقت الدنيا إلى قلب وتصربت إلى سويداء هذا القلب ضاع هذا العلم فلا فضل ولا قدر ولا خير فيه ولذلك فضل العلم عظيم كما قال ربنا عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكما قال سبحانه وتعالى وما يعلم لهمها إلا العاقلون. وكما قال عز وجل عن أهل العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم. إذا العلم فضل وقدر. وهم مع ذلك ورثوا خير مورود وورثوا خير وارث. قر ورث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء, ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا. ولد راما وإنما ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر حبي حبي فالعلماء لم يورثوا ورثوا ورثوا مالا, مالا, مالا وإنما ما ورثوا, ورثوا علم نبوة له علم الكتاب والسنة, والسنة فهذا هو الورث الحقيقي, الحقيقي ولذلك لما كان فضل أهد العلم, العلم بأنقهم في المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء ومع ذلك لما لم يحصلوا أنفسهم من الدنيا وتسللت إلى قلوبهم كان هذا العلم وبالا عليهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله أي علم الكتاب لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا إما ليصيب به مراسم إما ليحصل به أموال إما ليحصل به سمعة ووجبا بين الناس كل هذا من اعراض الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. لا يتعلم لمهو لمهو إلا ليصيب به عرضا من الدنيا دنيا لم يجد عرف الجنة, الجنة أي لم يجد رائحة الجنة, الجنة بل إن الرجل, الرجل الذي حمل هذا العلم وشرفه, وشرفه وفضله, وفضله فضله فضله إذا حتى من قدر هذا العلم واستعمله غرضا للدنيا وسلما لمطامتها كان هذا العلم سائقا له إلى جهدنا نسأل الله العفو والعافية وكما بين ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح عن أبي غريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الناس يقضى عليه يوم القيامة هي أول من تصعر بهم النار يوم القيامة يلقون في النار يوم القيامة, يوم القيامة, يوم القيامة ثلاثة عالم ومنفق ومجاهد سبحان ربي العالم والمنفق الجوال والمجاهد جاهد. جاهد. هؤلاء أول من, من تقيض بهم النار يوم القيامة نعم, نعم. مع, أن نعم. مع, أن مع أن شرف العلم, العلم وشرف, وشرف, وشرف الجهاد والإنفاق لهم من القامات ولهم من القدر ولهم من القيمة ولهم من الأجر والفضل, والفضل لكن كل هذا إذ لم يكن لله وكان لأجل الدنيا كان سائقا صاحبه إلى النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالعالم عالم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول الله عز وجل له بما عملت بها فيقول أي رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأت نظر عمره أن يتعلم علم الحديث والفقه والتفسير وغيرها وكذلك علوم القرآن ويعلم غيره الناس فيقول الله عز وجل له كذب كذب إنما تعلمت اللي قال عالي وقرأت, وقرأت اللي قارئ, قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجه النار. على النار أي ما أراد من العلم إلا الواجهة والسمعة بين الناس ما أراد من العلم والتلاء والقرآن إلا لأن يصرف وجوه الناس إليه فيعتلي المنابر ويجتمع الناس عن قولي ويأخذون برأيه ويصير بينكم مشرفا مكرما ما أراد بهذا العلم طاعة الله أولا ثم دعوة الناس لهذه الطاعة وهذه العبادة والله عز وجل هو أعلم بما في قلوب العالمين أعلم بما في نفوس الناس سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم يؤتى بهذا الرجل الذي قد خلص نفسه من شحيها وتصدق وأخرج أموالا فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول قول الله عز وجل له بما عملت بهذه النعم فيقول أي رب ما تركت سبيل خير ينفق فيه إليك إلا وأنفق فيقول الله عز وجل له كذب إنما أنفقت ليقال منفق واعطيت ليقال جواد ويقال كريم وقد قيل ما أردت إلا السمعة فحصلتها ليس لك من الآخرة نصير وقد قيل ثم يؤمر فيسحب على وجه, على وجه إلى النار نسأل, نسأل الله, الله العفو والعافو, والعافو ثم يؤتى بالمجاهد مجاهد الذي قاتل مجاهد. حتى قتل قتل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء شيء فيعرف الله نعمها فيعرفها فيقول الله عز وجل له بما عملت بها فيقول اي رب قاتلت في سبيلك حتى قتل قتل فيقول الله عز وجل له كذب كذب انما قاتلت ليقال شجاع ويقال جري ويقال مجاهد او مقاتل ثم يؤمر به فيسحب على وجه على النار. النار نسأل الله العفو والعفو والعفو والعفو. فيا أهل الكريم ليست الأعمال بذاتها ولكن الأعمال بنياتها ماذا نويت بهذا العمل؟ هل نويت به الدنيا أم نويت به أن تتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإن القلب إذا دخ إن, إن الدنيا إذا دخلت القلب قل غيرت النوايا وأصبح العمل بلا قيمة له بل أصبح العمل وبالا على صاحبه يوم مرحية. مرحية. مرحية. كذلك مرحية. أيها الأحبة الكرام. الكرام من آفات, من آفات الدنيا, الدنيا إذا دخلت القل, القل... أنها تجعل العبد العب... يتصخط على قدر الله سبحانه وتعالى وتعال. أي لا يرضى بقسم الله عز وجل له من الدنيا بل هو يتطلع ويتشره إلى المزيد منها ويصرف في ذلك أعماره وأوقاته ويضيع ربما الصلوات وراء من بعض الناس الآن في صلاة الجمعة, الجمعة. نحن في المسجد نحن مجتمعون يكاد المسجد أن يمتلئ علينا, علينا. وفي بعض المساجد يصلون الناس في, في الحر والقيب خارج المسجد انظر لهذا الوقت من اليوم التالي يوم السبت. كم ترى من عدد المصلين لا تكاد ترى صفا واحدا هذا هو المقصود هذا الذي ندركه ونقوله أن الدنيا صرفت كل همومنا وكل جوارحنا لأجلها فربما نضيع الجمع وربما نضيع الجماعات ولذلك ينبغي للعبد أن يضع نصب عينيه طاعة الله أولا وآخرا ثم الدنيا في المرتبة الثالية أو الثالثة فينبغي أن يلا يقل لا يقدم على طاعة الله عز وجل أحداً. العبد إذا دخلت الدنيا في قلبه وأشرب, وأشرب بها قلبه قلبه ما تحرك إلا من أجلها, من أجلها. فلا, يحب فلا يحب ولا يبغض إلا لها. إلا لها ولا يعادي ولا يوان إلا عليها, عليها. وانه لا يعرف إلا لغة المصالح. المصالح لا يعرف لغة المودة والتراحم والتواد بين المسلمين وحقوق الأخوة ما يعرف إلا المصحة وهذا الذي يحرك القلب فيتصقق العبد على قدر الله وان المعلوم صفة كما هو في سنة نبينا صلى الله عليه, الله عليه وسلم أن الله سبحانه, سبحانه وتعالى أول ما خلق, خلق, خلق القلم. القلم فقال له اكتب, اكتب, اكتب, اكتب فقال القلم وما اكتب يا رب, يا رب. قال اكتب كل ما هو ما كائن إلى قيام الساعة. الساعة فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم بل إن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ألف سنة. فيا عبد الله، على ما نتكالب على الدنيا، على ما نتقاتل عليها، على ما يسفك بعضنا لما بعض من أجلها، على ما نتعادى عليها. وهي زائلة ولن يأتينا منها إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا. والله يا عبد الله، لو أن لك على على هذه الدنيا لقمة، أو لك شربة، أو لك ملي من، أو جنيه، أو قرشة. إرشان. لن تموت حتى تستوفي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, ذلك. في, الحديث في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, وسلم. إن روح القدس إن روح أي جبريل عليه السلام سلام. نفذ في روعي. في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها لن انسان إنسان إلا إذا استوف أجله أجل مقدر له عدد ساعات وأيام وعدد دقائق وعدد سنوات وشهور سيستوفي ما قدره الله عز وجل لا. لنت متنفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينالوا بمعصيته احذر يا عبد الله ان تتعجل أمر الدنيا فتنال منها من حرام فكل جسد نبت من حرام ف النار به فيا عبد الله ينبغي أن تعلم ذلك فوالله لو أنك فرطت من رزقك هربت من رزقك لتبعك رزق فحيثما كنت كن لأن ذلك تقدير رب الأرباب وقضاء أرحم الراحمين وقضاء رب العالمين فلا بد أن ينفذ لا م قال عمر رضي الله عنه إن لكل عبد i أجل هو بالغ خمسون ستون سبعون سنة سيموت عند أجله الذي قدر له وحتف هو قاتل سيموت نائما في السرير في العادل. ما قدر له سيكون ثم قال وأثر هو واطئه مكان مقبر أن يدوس عليه فسوف يدوس عليه ثم قال ورزق هو آكله لو قدر له رزق سيأكله ويأخذه لا محال حتى لو أنه فر من رزقه لتبعه رزقه حيثما كان كما أن الموت يتبع من فر منه هذه الحقيقة التي ينبغي أن يتعلمها الناس ينبغي أن يرضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره وأن لا بعض الناس يظنون أن كثرة الرزق بكثرة الساعة أبدا والله والله لن يكون هناك رزق كن بكثرة, بكثرة السعي أبداً. أبدا. انظر أنت في الدنيا ترى أمثالا عجيزا أمامي. بعض الناس هم جالسون ربما في المكيفات، وبما يستعملون الهاتف، مكيفات. فيتصلون هنا صفقة، مكتم. ينالون منها ملايين الجنيهات. جنيهات. والبعض, والبعض يكل في حر قيض شديد الحرارة ليلا ونهارا ولا يحصل إلا بعض الجنيهات. فليس الرزق بكثرة السعي، وإنما هو رزق قدره الله عز وجل فينبغي أن ترضى بقسم الله عز وجل لك وأن تطلب هذا الأمر من الحلال لأنك انطلبته من الحلال رزق الله رزقا طيبا مباركا فيه واستعملك في الطاعات والقربات خرج محمد بن سيرين عليه رحمة الله يوما يطلب رزقا ومحمد بن سيرين هذا كان من علماء الطابع طبيعين. الذي أخذ عن الصحابة كأبي هريرة وغير أنس وغيرهم فلما, فلما, فلما فلما خرج في الطريق طريق الطريق خرج خلفه أبوه يودعه يودعه ويصي فانظر الى وصية الوالد لولده قال له يا بني اتق الله الله واعلم ان لك رزقا لن تعد لن تاخذ أكثر منه فترم فاطلبه من حله اي من الحلال حلال فانك ان طلبته من حله رزقك الله طيبا واستعملك صالحا وأستودعك الله يا بني ثم تركه وانصر هكذا ينبغي أن نسلم بقدر الله سبحانه وتعالى وينبغي أن نلوم إلا أنفسنا عن طرى تنصيرها وأن نعلم إذا جاءنا كثير أو قليل فهذا قدر الله الذي قضره ونرضى بقسم الله سبحانه وتعالى ذكر أن جماعة من الأعراب زرعوا أرضاء فلما أينع وحان وقت الحصاد استحثت آفة فقذت علي, علي. فجلسوا, فجلسوا في حالة حزن, حزن, حزن. واجمين يرى ذلك على وجوههم, على, وجوههم. على وجوههم فخرجت عليهم أعرابية منهم, منهم, منهم وقالت, وقالت, لهم وقالت لهم ما لرأكم مسودة, مسودة وجوهكم ميتة, ميتة قلوبكم, قلوبكم هو, ربنا هو, ربنا هو ربنا يفعل بنا ما يشاء, ما يشاء ورزقنا عليه يأتي به سب سبحانه وتعالى مما أين شاء لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون فيا أخ الكريم على ما نتكالب على الدنيا دنيا. على ما نأكل الرشا على ما نأكل أموال الناس بالباطل على ما نأكل بعضنا أموال اليتامى ظلم على ما نأكل الربا إنما الدنيا دنية ولو أنها تعضل عند الله عز وجل لثقال جناح بعوض ما سقى من ها كافرا شربة ماء, ماء أقول ما تسمعون, تسمعون وأستغفر الله لي ولكم, الله ألي ولكم, ألي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على قاتل النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام كرام إن الدنيا دنياً سنواتها وأيامها معدودة، بل إن العبد إذا لقي ربه يقول إن ظلاً يقول ما لبِسنا إلا ساعة، إذا. دنيا مع طولها ستون أو سبعون سنة لا تساوي شيئا في الآخرة فينبغي أن تعمل لها أعمالها وأن تسعى لها سعيها في طاعة الله عز وجل لا ينبغي أن تتخذها وطنا ولا أن تركن إليها فإن الدنيا دنية وسرعان ما ستنقلب عنها قال علي رضي الله عنه إن الدنيا, إن الدنيا قد الدنيا أقبلت مرتحكض مرتح ولت مرتحلة, مرتحلة, مرتحلة والآخرة أقبلت قد أقبلت, أقبلت ولكل من منها, بنون منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة, الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ينبغي عليك أن تسعى جاهدا في أن تحصل أعمالا تكون لك ساترا وحجابا من النار يوم القيامة إن الأول كسلمان رضي الله عنه كان أميرا على زهاء خمسة آلاف نفس وكان له عطاء من بيت مال المسلمين يقدر بأربعة آلاف دينار فكان يتصدق بها كلها ويأكل من عمل يده فدخل عمل يدي. عليه احد اخوانه يوما, يوما. يوما. فوجد بيته رفا ما عنده إلا حصيرا وقصعة وكلة أو قضعا يشرب فيه الماء فقال له يا سلمان أين أثاثك أين متع بيتك أين السرير أين كذا وكذا فقال له سلمان إن لنا دارا كلما جمعنا شيئا أرسلنا به إليها يقصد الآخرة يقصد الآخر خيرا خيرا يعملون, يعملون لانقضاء هذا اليوم هذا اليوم, هذا اليوم. يعملون لمثل تلك اللحظات حينما يقفون بين يدي رب البريات سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أيها الأخ الكريم أن تخلص قلبك من الدنيا، لأن من آثار الدنيا ومن مثاليها أن العبد إذا دخلت الدنيا في قلبه ألقت عليه المذلة والمهانة، انظر وتأمل رجل عنده أرض عنده عقار. عقار, عقار يأتي لفلان فيستذلل له حتى يقرضه مالا فيشتري أرضا بجوارد أرضه ويأتي إلى فلان فيتذلل له فيقرضه مالا حتى يوسع به داره أو يوسع به على عياله أو يوسع بها تجارته أو يوسع بها أي شيء عليه من الدنيا ومن المعلوم سلفا أيها الأحبة الكرام في عقيدة أهل السنة أن الذل هو رصيره موجود في كل العباد في قلوب كل العباد أن الذل رصيد قلبي موجود في قلوب كل العباد لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد أن يتذلل لمخلوق مثله بل عليه أن يتذلل إلى ربه سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله كان الأول من الصحابة رضي الله عنهم. الله عنهم إذا ألم بهم شيء ونزلت بهم حاجة لم يكن يدعون أحدا من الناس ولا يرجون أحدا من الناس بل كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى حتى في الملح حتى إذا انقطع شسع على أحدهم لا يسألون أحدا إلا الله عز وجل لأن سؤال الناس ذل في الدنيا بل وذل في الآخرة. انظروا وتأملوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وما في وجه مزعة لحم, لحم أي ما في وجه قطعة من لحم. فكما أنه أذهب ما وجهه في الدنيا بسؤال فلان وعلان فيقطع لحم وجهه في الآخرة دلالة على أنه صرف هذا الذل لغير الله وتعالى. بل إن العبد الذي عنده ما يغني وما يكفيه ويريد التوسعه ويأتي تذلل للناس يسأل هذا ويسأل ذاك فإنما يسأل قطعا من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من نار فليستقل أو ليستكثر فينبغي أيها الأحبة الكرام ألا تسهل أحدا إلا الله الله سبحانه, سبحانه وتعالى وتعال. هو وحده عز وجل القادر على ان يجيبك عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالله امركم ان تدعون فلما تطلبون الناس وتسألون الناس فان الناس انعطوك يوما منعوك اياما وانبش في وجهك يوما عبس في وجهك اياما فعلى تتذلل لمخلوق مثلك وتطرق الله عز وجل الذي بيده خز والأرض. والأرض. ينبغي أن لا تسأل إلا الله عز وجل, عز وجل. ولتعلم تعلم أن الذي لا يسأل أحد إلا ربه رب. ولا يسأل الناس فإنما هو حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان امرأا فقيرا من الأنصار حتى أنه بقه ثلاثة أيام وما في بيتهم طعام حتى ربط حجرا على بطنه فقال له بعض أهله اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل اطلب منه طعاما فقد جاءه فلان فسأل وفلان فسأل فخرج الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يخطب الناس على المنبر يقول, يقول، أيها الناس من استعف يعفه الله ومن أغنىه وغنىه ومن استغنى يغنه الله ومن سألنا شيئا فوجدناه أي عندنا أعطيناه وواسيناه ومن لم يسألنا, يسألنا أحبه إلينا ممن سألنا. سألنا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من لا يسأل الناس شيئا بل إن الرجل إذا استغنى عن الناس واستعف عنهم فإن ذلك سبيله إلى الجنة وطريقه إلى جنة رب العالمين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج يوما على أصحابه وقال لهم من يضمن لي خلة واحدة أي خصلة واحدة أضمن لكم يهو بها الجنة فقال ثوبان رضي الله عنه انا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسأل الناس شيئا لا تطلبن حاجة من أحد أبدا أطلاقا فما كان من ثوبان رضي الله عنه إلا أنه لم يسأل الناس شيئا فكان ربما يكون راكبا دابة فيسقط صوته أي العسى التي بها الداب من يده فينيخ دابته وينزل على الأرض ويتناول عصاه ويركم مرة أخرى ولا يقول لفلان ولا لعلان ناوني إياها لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا فيا أخ الكريم لما تسأل الناس وتترك الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماء من بيده خزائن ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى قال تاووس ابن كيسان اليماني اليمان عليه, عليه الرحمة الله, الله. ناصحا, ناصحا لعطاء الخراساني وكان عطاء, عطاء يدخل على عمد الأمراء عمد وكلاهما عمد كان عمد من التابعين. التابعين فقال له تاووس يا, يا عطاء لا تنزلن حاجتك, حاجتك أي لا تطلبن شيئا ممن أوصد دونك أبوابه وجعل عمد عليها عمد حراسه وحجابه ولكن أنزلها أي طلبها ممن بابه مفتوح أمر أن تدعوه وضمن لك الإجابة فينبغي أن نصون أنفسنا وأن نصون وجوهنا وأن نصون ألسنتنا أن إلا الله سبحانه وتعالى ذكر في الأخبار أن جماعة من أهل العلم وكانوا يلقبون بالمحمدين وكان كل منهم اسمه محمد ومحمد بن ناصر المروزي ومحمد بن إسحاق بن قزيمة ومحمد بن هارون الروياني ومحمد ابن جرير الطبري هؤلاء الأربعة الاعلام من عمة القرن الثالث والرابع الهجري جاءوا من بلاد ما وراء النهر من خراسان ونيسابور وسهستان أيما الشمال إيران وما بعدها جاءوا إلى مصر يطلبون العلم فبقوا في مصر ثلاثة أيام وما وجدوا شيئا يأكلونه حتى أنهم قد شعروا بالهذال أشرفوا على الموت والهلكة فقالوا الآن قد حلت لنا المسألة أن الرجل إذا شعر, شعر بضعف الموت من قلة الطعام له أن يسأل الناس كسرات من خبز حتى يقيم صلبة لكن كل منهم, منهم قد أربأ أن يسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فما وجدوا سبيلا من ذلك إلا أنهم سيموتوا فجعلوا قرعة فوقعت القرعة لمحمد بن أسحاق بن خزيمة صاحب صعيد بن خزيمة فساء وجهه وأظمت الدنيا في عينه وقال لإخواني ذروني أصلي, أصلي لله ركعة ونعتين. فبينما هو يصلي, هو يصلي إذ بالباب يطرق, بالباب يطرق. يطرق. قالوا, من قالوا من قالوا حاجب أمير مصر, أمير مصر. أي قائد شرطة أمير مصر قالوا وسوأتاه جمعنا بين الجوع والسجن أن قائد الشرطة لا يأتي غاربا إلا للاعتقال قالوا ففتحنا قال فنادانا قال أيكم محمد بن جرير فتقبم إليه فأعطاه صرة فيه خمسون دينارا ثم قال لهم أيكم محمد بن صر المروزي فتقدم فأعطاه مثلها ثم قال أيكم النهارون هارون الرياني فتقدم فأعطاه مثلها ثم قال أيكم ابن قال هذا الذي يصلي فوضعها أمامها أعطى كل واحدا منهما من خمسون دينارا أي خمسون جنيها ذهبيا بعدما كانوا معدمين ما يملكون شيئا وأشرفوا على الموت والهلكة جوعا رزقهم الله عز وجل لأنهم أبوا أن يسألوا إلا خالقهم هو تعال. هو تعال. فقال لهم له الحاجب, الحاجب إن أمير مصر, أمير مصر كان, نائماً كان نائما فرأى رؤيا وفي بعض الروايات وربي فرأى, وربي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وربي وربي يقول, يقول أنت ها هنا تنام شبعان, شبعان والمحمدون, والمحمدون جائعون, جائعون أرسل إليهم فإنهم فإن في موطن كذا وكذا وإن أمير مصر يقسم عليكم أن إذا نفذت هذه النفقه أن ترسلوا لغيرها أو لمثلها هكذا لما استعفوا أن يسألوا غير الله أعفهم الله لما استغنوا بالله عن غيره أغناهم الله عز وجل وأبقى ذكرهم في الدنيا إلى يوم أن تقوم الساعة ونسأل الله عز وجل أن يعدي ذكرهم كذلك في الآخرة فيا أخ الكريم علينا أن نطرد الدنيا من قلوبنا وأن تزهد فيها قلوبنا وأن نتركها من قلوبنا لأنها إذا دخلت الدنيا أفسدت علينا ديننا وأفسدت, علينا ديننا وأفسدت, علينا ديننا وأفسدت علينا عيشنا؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينقي قلوبنا من الدنيا اللهم نقي قلوبنا من الدنيا اللهم إنا نسألك أمر رجع يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيها لمعصيتك معصيتك فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا ربنا من أهدات الراشدين اللهم نصر الإسلام والمسلمين واغذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين